وليس عليكم جناح في ما أخقت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور الرحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالكبتوا للمؤمنون وزلزلزلزالا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 يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتن تلأتها ثم سئل الفتن تلأتها وما تلبث بها إلا يسيرا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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا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 وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيما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 نُأَبْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ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 والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتِ والمتصدِّقين والمتصدِّقاتِ والصائمين والصائمين والصائماتِ والحافظين فروجهم والحافظاتِ والذَّاكِرينَ الله.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 وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها مقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادياهم اذا قضوا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 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَضْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا اذا انذن لكم الى قاعه من غير ناظرين انه ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجه ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواقك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن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 لنُغريَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ذُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجههم في النار يوم تقلب وجههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا فأضلنا السبيل ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَ عَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِ